علي علي يا علي علي عليها علي علي علي يا علي جينا نعاهدك والعهد عنوان كتبناه بالدم بصفحه سجلنا وندري بالعهد يرجح الميزان يا حادر لو دنت جينا نعاهدك موتل مت لسان ولا تشل منطقه هل اللي قبلنا بدنا احنا وقعنا الوثيقه وخلينا عدوك يشهد نيتنا تضل تشهد علينا ونريد من الله يتحقق املنا املنا نحسب شيء على كون صار ومننا يتقبل عملنا نذرنا العمر لكم نبقى خدام وعسى ما نبقى لوفاديوم ملنه خداديم الخدم حيدر الكرار وملائك تسيمة فخر لجلنه وملائك تسيمة فخر لجلنه علي يا علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي علي علي Ali ya Ali Ali ya Ali Ali Ali ya Ali Ali Ali